بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا من صاد كتاب أنزل إليك فاليكم في صدق حرج من ويتم ربي ملكنا على المؤمنين اتبعوا ما أنزل لكم ربكم ويتتبعوا من دنيا وليا أقالينا ما تذكرون وَكَمْ مِنْ قَرِيَتِنَا لَكْنَا فَجَاءَا بَأْسُنَا وَيَدَنَا وَمُقَائِلُونَ فَمَا كَنَا تَوَمِنْ يَا هُمْ بَأْسُنَا إِلْهَا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَا سَأَلْنَا الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلْهِمْ الْمُرْسَلِينَ فلنقصا عليهم لما كنا غائبين والوزنين حقوا منزقوا الموازن فأولئك المخفلحون ومن خفض موازن فأولئك اللي نخسروا أنفسهم لما كانوا <تصفيق> ولا قل ما كنّاكم في الأرض وجعلناكم فيها معاشا قليلا ما تشكرون ولا نخرق ما ثم صورناكم ثم قرنا الماء إذا استنالا فسردو إلى الله يبلي سلام يقوم الساعي قارما منك لا تصدري دمرته قال نخرون منه خلقتري من نار وخردو من طين قال فابط منها فما يقوم لك عند الذكر فيها فخر منك من الصور قال أنذرني إلى يوم بأسرعي قال إنك من المنظرين قال فما هو يتنعق إذن ثم لا من بلادهم يديهم والخاربين وعنمانهم والشمائلين فلا أتعيد أكثر المشاكرين ولا أتعيد أكثر المشاكرين قال اخرج منها مذؤوما مذحورا لمن انتبهك من مراملنا جهنم ومنكم أجمعين ويا اهل مكة ان تدخلوا الجنة فاعلموا ان حيث الشيء ذموا ونقلوا هذه الشردات تكون من الصوارم اواسوس الشيطان مَا وما يغور يا من سواته قالوا ما انا ظلم ما انا هذه الشردات ان من وقاصمهما إني لك ولول الناس حين فدلناهما بورون فأما زاق الشجر فدلناهما السواد وتفعيخ سبعني من المولاق الجنة وناداهما ربما لم أنهكوا مع أن تلكم الشجر إن الشيطان كما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لكم لنما الخاسرين قال بالتوبة عزكم لماذا عزهم لكم فعزوا مستقبوا وتعوني لها قال فيها تعيون وفيها التموتون ومنها تخرجون يا بني يا ذا ما قد انزلنا عليكم نباسي وليسواتكم ريشهم نباسي وليسواتكم خير ذلك من عيات يا بني يا ذا الشيطان كما أخرج عبائكم من الجنة ينزلوا عنهما رباسهم إِنَّهُ يَرَاكُمْ وَأَقَمِنْ وَحِزُنَا تَعُلَهُمْ إِنَّ هَجَعَنْ لَشْيَاطِنَ وَرِيَهَا بِاللَّذِينَ لَعِلْمِنُونَ وَجَعَسْهُمْ فَعَشْلِمْ قَوَلْ وَجَنَا لِهَا أَبَانَا وَاللَّهُمْ رَبِعَا قُلْ إِنَّ اللَّهُ لَعِلْمُ فَعَشْلِهَا دَقُونَ اللَّهُ وَلَا تَفَعْلُهُمْ تَعْلَ واقيموا جواكم عندكم لمسجن ودعوه مخلصين لو الدين كما بلاكم تعودون فريق عادة وفريق الحق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين وولياء من دون الله ويحسبون أنهم مغتدون يا بني آدم أخذوا زندرون لكل مسلم وكل وشربون هذا الشرم إنه لا يحب التي أخرى إليه مالي والطيماد من الرزق قل يا الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالص اليوم القيامة كذلك نفصل ويترقهم يعلمون قل إنما حرم ربنا فوحش ما ظهر منهما بطان والاسم والبغي والحق وأن تشركوا بالله ما لمنذر منه سلطانا وأن تقول الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجل لا يستأخرون الساعة يا بني يا دم إما يأتين لكم رسل منكم يقصن عليكم ما يأتين فمن اتقوا أصلا فلا خوفنا عليهم ولهم يحزنون والذين كذبوا ما يأتين واستقرون عنها أولئك أصحاب النارهم فيها وقالون فمن أضرهم ممن الله كذبا أو يأتي من الكتاب تاهينا جهاتهم رسولي توفونهم قالوا لينما كنتم تدعون من دون الله قالوا اضلوا عنا كانوا كافرين قال دخلوا في يوم من قلقنا من قبلك من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة أختها حتى إذا اتركوا فيها جميع قال دخلوا لأنا ربهاها ولا يضلوها فآتم عذابا ضيفا من النار قال لكم لنبتخوا لكن لا تعلمون والقائدون لهم فما كانوا من فضهم فذوقوا عذاب بما كنتم تقسمون إن الذين كذبوا ما يداوستر ورعنارات فتولموا بأفسد ما أين ولاد خلون حتى يرجع في سم من ما كذالك نزول المجرمين لهم من هذا فوق الغر كذلك نجد الصالمين والذين أعلم من رسول الله لا نكلب نفسه الله أسعى أولئك أصحاب الجنة وفيها خالدون ونزعنا ما في سرور من غل تجري من تاثهم الأنهار وقال رحمه الله الذي هدان لهذا وما كنا لنا تدير أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودو أن الجنة بما كنتم تعملون وَنَادَى أصحاب الجنة أصحاب النار أنقذ وجدنا ما أودنا ربنا حقا فأن وجدتم ما أود ربكم حقا قالوا نعم فأجدنا مرسل بينهم اللعات الظالمين الذين يسعدون من سبيل الله وهم ما وجههم وهم بالآخر تغافرون وبينهما ولا الأعراف الجارين لهم يلقوا معهم يطمعون وإذا أصلوا لهم صاروا تلقوا أصحاب النار قال ربنا لا تجنى على القوم الظالمين ونادى أصحابنا رفاجار يعرفون باسماء وقالوا أونا عنكم جمعكم وما كنت تستكبرون هؤلاء اللي نقصمتوا العين ألم الله برحمة ودخلوا الجنة لا أخوف عليكم ولأنتم لحزنون ونادى أصحاب النار صار الجنة لنا في ضائلنا من الماء ومن مرزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذي اتخذوا دينهم لاهم ولعبهم غرة من حياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا نقاء يوم هذا فليوم ننساهم كما نسوا نقاء يوم هذا وما كانوا معتا يجحدون ولقد جيناهم مكتا فصلنا على علم نقضة ورحمة للقوم يؤمنون أن ينظر إلا تأويله يوم يأتي التأويل أقول الذين نسوا من قبل قد جاءت ربنا بالحق من أو نردوا فنعم أغير الذين كنا نعمل قد عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله من إخاف السماعة أدل الله في ستة أيام ثم استمع للعرش يغشي النيل النار ويطرمو حزيسا والشمسا ونقبل النجوم ومسخرات بأمره ألا لنخلقوا العمر طب عليكم الله رب العالمين وادعوا ربكم تضرعا وخفض النور على الحب الموتين ولا تفتحوا فهذا السلاحنا والأخوة وطمعا إن رحمة الله قريبون من المحسنين هو الذي وصل رياض شرَّبَ إلي رحمته حتى إذا كل السحاب سقان سقنا لبلد ميت إن فنزلنا بالما أفأخر من كل السمرات كذالك نخرج موتا لعلكم تذكرون والبلد الطين يخرج مرات ومن والذي خبصنا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم أعوذنا يا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم الله ما لكم من إله غيره إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا يَوْمٍ عَظِيمٌ قَالَ الْمَلُورِ مِنْ قَوْمِي إِنَّا لَنَرَاكِحِ ضَلَالٍ مُبِينٌ قَالَ يَا قَوْمِ لَسِي بِضَلَالَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبَلِّهُوكُمْ رَسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْسَوْ لَكُمْ أَعْلَوْمٍ مِنْ اللَّهَ مَا لَ أو عادٍ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُعْتَدِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَتَقَاوَلُونَ عَلَى رُجُلٍ مِنْكُمْ لِمَثْوًى وَمَتَاعٍ ۖ وَلَتَتَّقُونَ عَنَتَكُمْ أَلَمْ تُرْحَمُوا فَكَذَّبُوا فَانْجَلَوْا وَالَّذِينَ مَعَهُمْ فِي الْفُلْكِ اعْرِفُوا مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قال الملو الذين كفروا من قومي إنا لنراك في السواة وإنا لنظرك من الكاذبين قال يا قوم ليس في السواة ولكني رسول من رب العالمين وبلغكم للسلاة ربي وأنا لكم ناصح أمين أَوَعَلْتُمْ عَمْيَاءَكُمْ زِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَيْرَتُ لِنْكُمْ يُمْرَكُمْ من وَذْكُمْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله حذو نذر ما كان يعزابا اذن بما تعاينوا ان كنتم الصالحين قالوا قال لكم ربكم رسوم وظابا اتجادلونني في اسماء إن سميتموها انتم و انا نزل الله ما من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين وأنجيناه اللي يمور برحمة إننا قطعنا ذابر الذي يكذبوا بأياته وما كانوا مؤمنين وإلى سمود أخوان صالحا قال يقوم يرضو الله معكم لنا الغير وقد جاءتكم بيوتنا ربكم هذين أقذوا الله لكم ويتمذروا ولا تأكلوا في أرض الله ولا تمسواها في السمين فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعج عدم وبواكم في الأرض تتخذون من سولى قصور وتنحطون الجمال ويتمذكروا على الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين قال المجر ليستكبر من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن الصالح مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال المجر ليستكبروا إنها بالله لي آمنتم لي كافرون فَأَنْظَرَهُمْ مَا قَدَرَهُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَقَالُوا يَا الصَّالِحُ أتنا بما تعدنا إن كنت إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُ الْفُرْقَاءُ مُفِيدًا عِنْدَ أَصْمَمٍ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمَ لَقَدْ لُوطُ مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ وَنَسُوا دُرُكَ الْمَلَائِكَةِ يَحُبُّونَ النَّاصِحِينَ ولوطن قال قومه أتأتون فاشلا ما سبقكم بأمنعد من العالمين إنكم لتأتون الرجال الشهوات من دون نساء بل أنتم قوم مصرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجي جنوا إلا وراته كانت من الغابرين وانطرع إما طرم فانظر كفاء أقوة المجرمين وإلى مدينة أخوهم شعيبا ولياقوم الله ما لكم من الآن غيره واذا من ربكم فوفروا كالورميزان ولا ترسل ناس شيئا ولا ترسلوا بعد إصناعها ذلكم خير لكم كنتم مؤمنين ولا تقولوا لكم السراط إنتم عيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن بي وتهونا وجوكم إن كنتم قليلا وكسروا لك وكان حاكمة المفسدين وإن كان طائفة منكم أول الذي رسلت به كيفة لم يؤمنوا فسروا حتى يحكم الله بينه وخير الحاكمين وقال المرء الذين استكبروا من القوم لنخرجنك يا شعير والذين أمنوا معك برؤمن قريتنا أولا تعذرنا في ملتنا قال أولا كمنا كارهين على الله كذبع في ملتكم على الله قد افترين على الله كذبا إن نعودنا فيه اللتي كم معلنا جاء الله منه ويقول لنا أن نعود فيه إلا أن يشع الله ربنا وسعا ربنا كم لشيء علما على الله تمكننا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق خير الفاتحين وقال الملو الذين كفروا من قوملين ذت معادوا الشعيبا إنكم إلا خاصرون فأخذتهم الرجل فلخصوا في دار جاسبين الذين كذوروا الشعيبا قال لم يغلوا فيها الذين كذوروا الشعيبا كانوا هم الخاصرين فتولى عنه قال قوم رسالات لكم فكيف أسى لكم كافرين وَمَا رَسَلَ فِي قَرْيَةٍ لَبِنَى إِلَّا أَخَذْنَا أَلَهَا بِالْبَعْسَ مَا إِمَضَّ الرَّائِلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ مَدَّنَا مَنْ كَانَ سَيَدِ الْحَزَادَ عَدْتَ عَلَيْهِ وَقَالُوا ولو أن أهل القرى آمنوا فتحنا عليهم بركاتهم من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم وما كنقسبون أفأمن أهل القرى أن يأثم بأسن ويتم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأثم بأسن وضحوهم للعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله لنلقوا وخاسرون أولم يهدل الذين يرسلوا الأرضا من بعد أهلهم اللون الشهو وَمَا تَمَنَّى وَلَا طَلَبَ مِنْ فَمٍ لَّا يَسْمَعُونَ ذَلِكَ الْقُرْآنُ نُقَصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ من رُسُلُنَا مِنْهُمْ كَانُوا يَحْنُفُونَ من ظَهْرَ الزُّورِ إِذْ هَذَا لَيَطَّلِعُونَ عَلَى قَوْمِ الْمُكَافِرِينَ وَمَا وَلَمَا يَذَرِنَّ عادٍ وَمَا هَدَّدْنَا أَكْثَرَهُمْ فَفَاسِقِينَ ثم رأسنا من بعد المساويات إلى فرعون الملائق ظلموا بأول ملك ومعنى عقبة المفسدين وقال موسى فرعون إني رسول من رب العالمين أحقيق على الله أقول لله للحق قد جئتكم ببجنة من ربهم فأرسلم معي بني سرائل قال إن كنت جئت بباتبان كنت من الصادقين فألقى الله الصعوف وأن الزعيدة وفيدة بإطاء للناثرين قال المرادة من قوم بروا أن هذا يُرِيدُ أَنْ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجوك ورسلوا من الذين حاسيني أتوكمكم للساهل العليم وجاء السعر فرعون قال نعم النبل المقربين قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فما لما على الناس وسترهبوا وجاءوا بسير عظيم وأرحلنا إلى موسى أن ألقي أصاب فإذا يتلقوا ما يفقون فوقع حق ومطأ ما كانوا يعلمون فأغرب هناك وحق المصارين وألقي السعاد قالوا أمننا رب العالمين رب موسى مارون قالوا فعون أمنتم ربي قولا من هذا في المدينة من أهلا الصوف فتعلمون لو قد من, من قالوا إنا ربنا وما يتنقوا إلا أن آمننا بأيات ربنا ربنا أفهم علينا الصبر وما توفنا المسلمين وقال الملوم ينقف العهد والموسى في الأرض وينعبنا علينا بعزه قد تنعبنا له النساء وإن قاهرون قال موسى لقوم استعينا واصبروا إلا الأرض المالي ورسو من يشاء من العبادي والعاقد المتقين قالوا اودينا من قبل أن تعدنا ونبعد ما جئتنا ويسأل ربكم من يلقى عدوكم ويستخنفكم في الأرض فانظروا كيف تعملون ولقد أخذنا أهل فرعون بإجسام واصلنا السواد العالم يذكرون فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا هَٰذَا مَا عَرَفْنَا وَمَا نُنْشِئُهُ إِلَّا طَيْرًا مُّسَاوِيًا لَّهُ أَلَا إِنَّمَا أَمْرُهُ عِندَ اللَّهِ لَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَاذَا نَرَىٰ مِن آيَةٍ لَّتُصْحَرَنَّ فَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَةً وَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ مُنْذِرًا قَالُوا هَذَا رَجُلٌ مُسْتَدْعَى لَنَا وَبِعْدِهِ عِنْدَكَ إِن كَشَفْتَ عَنَّا النَّذَرِينَ إِنَّ لَنَا عِنْدَكَ وَنُرِيدُ أَنْ نَّعْبُدَ رَبَّنَا إِنَّ نَعْبُدُ رَبَّنَا فَأَنْجِزْنَا لَنَا وَأَكْرِمْنَا نَا فَلَمَّا فَانْتَقَمْنَا ورسلنا القوم الذين كانوا يصنعوا يحفون مشارك الأرض ومغاربها التي مغاربنا فيها وتم كان يضربك الحسن على بني إسرائيل وما صبر ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وتمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وَجَاوَزْنَا بِمَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَحْرَفَاتِ أَوْلَى قَوْمِ يَكْفُونَ عَلَى أَسْلَامِ اللَّهُمْ قَالْ يَمُسْأَ كَمَا لَهُمْ عَالِهُمْ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ تَجَهْلُونَ إِنَّ الْأَوْلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال غير الله أبغيكم إلىه وهو فضل أب من العالمين وإذا جئناكم على فعل يسرونكم الصوم والعذاب يقتلون ابناءكم أكم يستعيون النساء أكم فذلكم لا مربك عظيم وهو عند موسى ثلاثين ليلة ثم بعشر فتم من قترب ليلة وقال موسى لأخي هارون اخلفي في قوم واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لم يقاتل وكلمه ربه قال رب يرني انظر قال لن ترون ولكن انظر إلى الجبل فنستقر مكان وفصف فتروني فلما تجل رب من الجبل جعلوا ذكر موسى سعقاك فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ يَا جَوَانُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى إِنِّي إِنَّ الصَّفَاةَ بِالنَّاسِ بِرِسَالَةٍ وَكَلَامٍ فَقُلْ مَا آتَيْتُكُمْ مِنَ الشَّرْعِ غَيْرَ لَهُ فِي لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأَلْزَمْتُهُ وَتَخْشُونَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَخَذُوا أَمْرُكُمْ وَيَقُولُ رَبِّ وأن يروا كلها تلها من بعض أن يروا السميع رسلاته سميلا وأن يروا السميع غيته السميلا ذلك بأنهم كذوادنا وكانوا عنها غافلين وأن يكذب ويدوا القوى وَاتَّرَقُوا مُسَمًّا بَعْدِ مِنْ حُلِّ عِجْلاً جَسَدًا لَوْخَارٍ إِلَّا يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلِمُهُ أنه لَا يَعْدِمُ السَّمِيلَ إِتَّخَذُوا كَانُوا لَهُمْ وَلَمَّا أَسْقَطَ عَيْدِي مَرَّا أَنَّهُ قَدَّرُوا قَالُوا إِلَّا مَنْ يَرْحَمْنَا أَرَابُنَا وعلق الألواح واخر في رأس الأخي يجروا إليه قال ابن أم إن القوم فَلَا وكان يقتلوني فلا تشمد بي الأعذاء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي أفرني وليأخي واذقنا في رحمتك وان ترحموا ورحمين إلا الذين اتخذوا العجل سينانوا وضموا والذين عن الصيئات سُمّت أروم بعده ومن ربي بعدها لغفور رحيم ولما سجد حمّسنا وذهب أخذ الألوه وفيه مسخرة أخذها ورحمة للذين هم ربي يرهبون واختار موسىكم وسبعين رجلا قوتنا وأخذت أم رجفة قبل ما إنه إلا فتنتك من تشاء وتعدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الوافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة هذنا إليك قال عذابي أصيب به أشاء ورحمتي وصعت كل شيء فسأكتما للذين يتقون ويأتون الزكاة والذين هم بأياتها يمنون الذين يتبعون الرسول النبي الومني الذي يجدونه مكتما عندهم فترات والإنجلي أمرهم المعروف وينحاهم من المنكر وينحاهم من المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم خبائص ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا بي وعزلوا أسرة والنور الذي أنزل معه أولئك ومفلحون قل يا أيها الناس لرسول الله إليكم جميعا لجنهم بسمواد الأرض لا إله إلا هو يحيو ميت فآمنوا بالله ورسول النبي للأمني الذي يللوا بالله وَمِنْ قَوْمِ أمة عشرة مُوسَى أُمَّةٌ يَجُوزُ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْلَنُ وَقَدْ طَعَّلَهُمْ أُسْنَعَةٌ عَشَرَةٌ أَسْبَاطٌ أُمَّاتٌ وَقَدْ طَعَّلَهُمْ أُسْنَعَةٌ عَشَرَةٌ أَسْبَاطٌ أُمَّاتٌ مُوسَى وَأَوْحَيْنَا إلى موسى إذ استسقى وقاموا أن اضرب عصاك الحجر فمجزت منه سنده عشرة عينا قد علم كل ناس ما شربهم وظللنا عليهم الغماء وأنزلنا عليهم المن والسلباء كلهم طيبة ما يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذا قِيلَ لهم اسكنوا هذه القريدة وقلوا منها عشيتهم وقولوا حطاتهم وقلوا المابسون جدلنا وقلوا لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذي أظلم منه قالوا على الذي قيل له فرسلناها دم من دمن السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن الذي كانت حاضرة البحر إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إلَّا ذَٰلِكَ مِحِيطَةً يُومَ السَّبْتِ مُشْرُعَةً وَيُومَ الْأَيَّامِ صَيَّبُونَ لَا تَأْتِينَ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسَقُونَ قَيْقَارَةُ أُمَّةٍ مِنْهُمْ لِمَتَعِلٍّ قَوْمٍ لَا مُرِّقَ مَعْذَرَهُمْ شَدِيدَةً قَالُوا مَعْذَرَةٌ فَلَمَّا ما نسمعكم يا الذين الَّذِينَ علينا الشقوم إن اخذنا الذين ظلموا بأبعاد من بيس ما كنتم تقوم فلما عتر من الملك انكم تقوم قبل الخاصين واتهذر ربك ايابا والسنا اننا فقبطانهم في الأرض أمم منهم الصالحون وعنهم دون ذلك قبلونا من الحسنات وسيأذنا لن يرجعون فخالفا من بعد خلفهم وردوا الكذاب يأخذون عرض هذا الأذناء ويقولون سيغفرنا ويأتم عرض مثله يأخذوا ولم يغذل ودل يساقوا الكتاب لا يقول الله للحق وَدَرَسُوا مَا فِيهِ مَدَارُ الآخَرَةِ الَّذِينَ تَأْقُونَ فَلَا تَأْقِنُونَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ مَسْتَقُونَ بِالْكِتَابِ وَقَامُوا الصَّلَاةِ إِنَّ الْأَنْوِيْغِ الْمُحْصِلِينَ وَإِنَّ تَأْقُونَ الْجِبَلِ فَوْقُهُمْ كَالنُّوَضُلَّةِ وَالنُّوَاقِعِ مِنْ خُزُومَ أَتِنَاكُمْ وَالْمَزْبُورِ مَا فِي الْعَالِكُمْ تَتَأْقُ وَإِذَا قرأ ربكم بني أعلم يزولون ذرية ومشاولون أنفسهم ألستون ربكم قالوا بنا أشهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أرباؤنا من قبل وكنا تغيثا من بعد أفتولكنا بما فعل المغطرون وكذلك مفصلوا لها واتنوا علينا بالذي ياتينا وآياتنا فانسرغ منا فاتمعه الشيطان فكانا الرغاوين ولو الشنار رفعناه بنا ولكن ما خذل الأرض واتما هو عفت مسأل وكما سأل الكالب من تحمل عليها الهز أو تترك من الهز ذلك مسأل القوم الذين كذبوا آياتنا في أقصص فأما السلم يقوم الذين كذبوا بأياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يرى الله المعتذي ومن يظلم فأولئك هم الخاسرون ولقد رعنا لجهنم كسر من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقون ولهم عائم له سنبه ولهم عزان الاسم بأولئك كالعناب بل هم أضل وَاللَّهُ أَسْمَعُ الْحُسْنَ فَذِي الْأَوَّضَ الَّذِينَ الْحُسْنَ فِي أَسْمَاءِ سَجْدَ الَّذِينَ يُمْعَلُونَ وَالَّذِينَ خَلَقْنَا أُمَّةً يَأْذُونَ مِنْ حَقِّهِمْ يَعْلِنُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا مَا يَتَعْسَى أَسْتَدِرُ النَّحْسُ نَجَرُونَ وَأُمِّيْنَهُمْ نَكِيلِ مَدِينٌ وَالذِّكَارُ مَا بِالصَّاحِبِ مِنْ جِنَّ أو لم في ملك السعوات رضا ما خلق الله من شيء وعسى أن يكون قد اغترى باجرهم فبأي حديث بعده من <مين> يضلل الله فلا هذه الأولى في طول أن يرمهون عن الساعة أيام ورساق النوائل وعند عند ربنا عجل لي أن أغتاء ساقلت في السماوات الأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألون كذلك حرفيون عنها قل إنما علم عند الله لكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك النفسي فأنا أضر الله شاء الله ولو كنت أعلم الخير لا من الخير أمام السنة إننا إن إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها الزوجة ليسكن لها فلما تغشها حملت حفلا خفيفا فمرت به فلما أسقى الدعوة الله ربهما لن أتيتنا الصالحا لنكون لنا الشاكرين فلما آتاهما الصالحا جعل على فيما فَتَارَ اللهُ مَا يَفُونَ مَا بِقَوْمٍ لَا شَيْئًا يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُ أَمْ ظَنُّوا يُصْرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَطَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ دَعَوْتُمُ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ عَلَيْكُمْ دَعَوْتُمُ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ اَمَّا الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَّا اللَّهَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ فَلَا يَصْلُونَهُمْ فِي النَّارِ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ إِنَّ وَلِيُّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ عَلَى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَمَامُ دُونَ إِلَّا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ أَلَا أَنفُسُهُم يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ لِلْهُدَى يَسْمَعُوا وَتَرَى عَنْظُرُ نَحْوَلَكُمْ لَا يُصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَمَا إن الذين تقاتهم الطائف من الشيطان ذكروا لهم وسر وإخوانهم يمتنون في الغي ثم لا يخسرون وإذا لم تأتِ ما تمقون أشترى تأكل إنما أتى وما يحاول يؤمن ربي هلا بصائر من ربك وَلَا يُقَالُ عَلَى الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر ربك في نفسك نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ كُن مُّخْلِصًا لِّلَّهِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَهُ يَسْجُدُونَ صدق الله الرزيم.